سباب ذلك قيل لا يؤمنون ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بهاياتنا واشرقان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عاملين فقالوا لؤمن لبشرين مثلنا وقومه ما لنا عادون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد اتينا موسى كتابا عنهم يهتدون وجعلنا بين مريم وامنه يَتَوَّائَيْنَا هُما إِلَى رُبُوَّةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِن تكون امة واحده وهل ربكم فاتقون فتقطعا امرا بينهم جبر كل حد بما لديهم فرحون فذرهم في امرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدوا به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون وإن هذه أمتكم أم اتقطعا وامر بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في امرتهم حتى حين ايحسبون انما نمدهم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 رَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ